وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ عَلَى كِي يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه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 الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 انالوه ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب اميم يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هدية بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صيام لئذ قوَّبَل أمره عفَّل الله عما سلف ومن عاد فيعتقم الله منه